ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اننا نحمدك إذ اوجدتنا من العدم وفضلتنا بالاسلام على كثير من الامم اللهم عصمنا من الزلل وقنا مصارع السوء واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الاعداء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 وردها اليك ردا جميلا يا ارحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد واجزه عنا خير ما جزى نبي عن امته اللهم واحشرنا في زمرته واوردنا حوضه اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ربن إننَا آممِنَّ بِمَا أَمْزَلت والاتبعن الرسول فَكُْبْنا مع الشاهدين. ربنَ خفَلماَا ذُنوبناَا وَإسْرَ فَنَا في أمرْنا. وَثب أقْذامَنا وَصررْن على القووم الكافرين.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 اللهم ارحم أمة محمد رحمةً شاملة تعز فيها أوليائك وتنصر جندك وأحباءك وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم اللهم إنا نسألك باسمك الأهرم الذي إذا دعيت به أجبت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 اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودًا حميدًا لا ناصر لنا سواك ولا معز لنا غيرك ولا طريق لنا غير صراتك المستقيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله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 لا إله إلا الله استووا استو أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل الله أكبر الله أكبر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 يا أَُهََّينَ آممَنُ ْتَعين بِالصَّبَرِ وَصَّلَ اسْتَعينوا بِالصَّبَرِ وَصَّلَاتِئَّ اللهَّهَ مَعَ الصَّابِرِ وَلَا تَقُُ لِمَيقَتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمو بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ bishai in min al-khoofi wal-joo'i wanakasim min al-amwali wal-anfus wanakasim min wabashri assabirin al-laziena ida asabat hum musibetun koolu koolu inna lillah koolu inna إليه راجعون اولائك عليهم صلوات من ربهم اولائك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولاء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 مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ وَلَائِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَائِكَ فَأُلَا إِكَأَتُبُ عَلَيْهِم وَأَنَ التَّوْوىابُ الرَّحيِيم إِ الذيَّذينَكَفَرُوا وَم تُوهُمْ كُفَّرٌ أُلَ إِكَ عَلَيْهِم لَعْنَةُ الله والايك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وَإِلَكُمْ إلَهُ وَاحِيدًا وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدَ ل إِلَهَا إَِّهُ ل إِلَ إِلَّهُ إن في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَى, فأحيى بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا, وبث فيها مِنْ كُلِّ دَابَّهِ والحابِ المسخرر وَوتصْ في الراحِ والسحابِ المسخر وَوتص في الراحِ والسحابِ المسَخر بَين السماء والأرض آيا. لا آيات لقوم يعقلون الله اللهم لمن حميدا <تصفيق> ربنا ولك الحمد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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم يُحِبُّونَهُ كَحُبِّ الله وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا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 وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وما هم بخارجين من النار. الله الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله الله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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد خذناهم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 لكم السمع ولا بصار ولا فئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أهذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآبا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 سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل تيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله منه ولد وما كان معه من الله إذا لذهب كل إله بما خَلَق وَلَ عَ على على بَعضُ عَ بَع سُببحَان اللهَّ عَظَّ يَصِفُون عَم الغَيبِ وَشَّهادَ فتَعَ عََّ يُشْركُون قَُبِّ إِ تُرّ مَا يوعدون رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَانا نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِذَا فَعَلَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ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 لعلي أعمل صَالِحًا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا بَيْنَهُم يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ فَمَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا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 علينا شقوتنا وكننا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فان عدنا فان ظالمون قال إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتختموهم سخريا حتى أن ورسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بِمَا صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما نو بعضا يوم فاسال العاديد قال الا لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون افحسبتم Ma khalaqnakum abathan wa